inna ashabal jannati umma fi One day. wa 我的... فَلَوْ غَيْرَ يَوْمٍ مَا فَعَلْتُمْ تَنسَوْنَ الْيَوْمَ هُوَ أشهد أودرهم بما كانوا يكسبون ولو فَخُصِّيَهُ <تصفيق> كَمَا يُنْصَرُونَ وَأَنُ